يقول الامام أبو, ابو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين الشهير ابن رجب الحمدلي رحمه الله تعالى قال الحديث الرابع عشر قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال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 وأن الحديث يشمل ثلاث أفراد من المجتمع يحل قتلهم أما الأول فيقتل حدا وهو الثيب الزاني يعني الزاني الذي سبق له أن تزوج سبق له أن وطئ فإن هذا لو زنا يقام عليه الحد وحده الرجل والثاني النفس بالنفس يعني من قتل عدوانا وظلما وقد عرفنا ان هذا النوع يستثنى منه بعض الافراد لا يقتلون لعدم التكافر وان كان قد قتل الواحد منهم متعمدا والثالث هو التارك لدينه المفارق للجماعة يعني الذي يرتد بعد الإسلام وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على مسألة وهي ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمر علي رضي الله تعالى عنه بقتل, بقتل قطي والقبط المراد به النصراني الذي كان يدخل على ام, أم ولده ماريا يعني ولم يكن محرما القاتل قصاصا القاتل ظلما وعدوانا اذا تاب تقبل توبته لا بد لكن لا بد يقام عليه الحج لان اقامه الحج حق للمقتول والله سبحانه وتعالى قال اي الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه بالاحسان فاذا عفى عنه اولياء الدم يدفع الديان او انهم يسامحونه اما وانهم لم يسامحوا فيقام عليه القصاص وانتابع لان اقامة القصاص حق لأولياء المقتول. قال ان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم امر عليا بقتل القطي الذي كان يدخل على ام المؤمن ولده ماريا يعني أم إبراهيم ودخوله عليها لعله لأنه لم يكن محرما ولم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك تأذى منه فأمر بأن يقتل قال وكان الناس يتحدثون بذلك وهذا من باب يعني إشاعة الأذى وإشاعة الفاحش فلما وجده علي رضي الله تعالى عنه مجبوبا ترك يعني أراد أن يقتله لكنه عند قتله تبين أنه لا يمكن أن يقع منه ما يوجب قتله ولهذا ما قام أو ما قتله بناء على أن فيه ما يمنع من هذا القتل قال وقد حمله بعضهم على أن القطية لم يكن أسلم بعد وأن المعاهد إذا فعل ما يؤذي المسلمين انتقض عهده يعني ولذلك يستوجب القتل أي فقتله لأنه نقض أو نقض عهده فكيف إذا آذى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال بعضهم بل كان مسلما ولكنه نهي عن ذلك فلم ينتهي يعني نهي عن دخوله على أم ولد النبي صلى الله عليه وسلم فلما لم ينتهي, ولما لم ينتهي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتل تعزيرا وهذه مسألة بنى عليها الفقهاء يعني قاعدة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يأمر بقتل غير الثلامة الذين ذكروا في الحديث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة وأن غيره من الناس ليس لهم ذلك واعتبروا هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام قال فكيف إذا آذى النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم بل كان مسلما ولكنه نهي عن ذلك فلم ينتهي حتى تكلم الناس بسببه في فراش النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وآذى النبي صلى الله عليه وسلم أو وآذى النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه مبيح للدم لكن لما ظهرت براءته بالعيان تبين للناس براعة ماريا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 إذا رأى ذلك مصلحة لأنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معصوم معصوم من التعدي والحيف وأما غيره فليس له ذلك لأنه غير مأمون عليه التعدي بالهوى. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل سمعت أحمد رحمه الله سئل عن حديث أبي بكر ما كان لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكن لابي بكر أن يقتل رجلا إلا بأحداث له ويذكر في ذلك أن رجلا آذى أبا بكر رضي الله عنه و ألحق به أذى فأراد بعض القوم أن يقتله، وطلب وهو أبو بز أبو بزتة الأسلمي رضي الله عنه طلب من أبي بكر أن يأذن له بقتل هذا الذي ألحق به أذى، فقال أبو بكر لا ما كان لأحد أن يقتله إلا بإحدى ثلاث، وذكر هذا الحديث. فاعتبر هذا الأمر من خصائصه عليه الصلاة والسلام قال لم يكن لأبي بكر من يقتل رجلا إلا بيحدى ذلاث والنبي صلى الله عليه وسلم كان له ذلك يعني أن يقتل وحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه المشار إليه هو أن رجلا كلم أبا بكر فأغلظ له فقال له أبو برزة, أبو برزة رضي الله عنه ألا أقتله يا خليفة رسول الله فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه ما كانت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن هذه من خصائص وعلى هذا يتخرج حديث الأمر بقتل هذا القبط ويتخرج عليه أيضا حديث الأمر بقتل السارك إن كان يعني الحديث صحيحا فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله في أول مرة فراجعوه فيه فقطعه يعني أمر أن تقطع يده ثم فعل ذلك اربع مرات وهو يأمر بقتله فيراجع فيه فيقطع اي قطعت يده الاولى اليمنى ثم اليسرى ثم قدمه اليمنى ثم قدمه اليسرى حتى قطعت اطرابه الاربعه ثم قتل في الخامسة. والله اعلم يعني صحة ذلك الحريف نعم ها الامة يحصن الحر لا لا لأنه يعني إذا تزوجه للأمى تزوج الطراء الأصل أن الحر لا يتزوج الأمى إلا إذا اضطر لكن هل يحصن بهذا الزواج الغالب الظاهر أنه لا يحصن <تصفيق> <تصفيق> إيه لكن هذا القط ليس عبدا واساسا العبد ما عليه الرجم لان حد العبد وان كان محصنا لان الله يقول فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والرجم لا ينصف فتعين حد العبيد في الزنا الجلد ولذلك جاء في الحديث اذا زنت امه امه احدكم فليجلدها ولا يسرب فان زنت فليجلدها ولا يسرب فان زنت السالذه فليجلدها وليبيعها ولو بحبل المشاع لهم قالوا هذا لما امر بقتله يعني القتل ليس هو الحد ما علاقه اسامه بهذا هم ما راجعوه لرفع الحد النبي قال اقتلوه وحده القطع فهم راجعوه في قامة الحد لا في ما زاد وما زاد كان تعزيرا وليس حدا ولهذا الامام يعني لو رجع في مسائل التعزير يختلف عن مراجعتي في مسائل الحد